ولا تكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمت منة خير من مشركين ولا أعجبتكم ولا تكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد من خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته سي عهُ